بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من الله إن في السماء تصري في رياح آيات لقوم تلك آيات الله نتروها عليك بالحق فبلاي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل Allah, the Most İzlediğiniz telephone oh و رحمة لقوم يغنو أم حسب Altyazı I <tries> I'm <laughs> a